أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاها يا عين صادر ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء صفيا قال رب إني وهن العظم ورأس شيئا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يرفني وارث من آل يعفوب واجعله رب رضيا يا زكريا أشرك بغلام يسموه يحيى، لم نجعله من قبل سميع. قال رب أما يكون له لام، وكانت مرأة عاقرة، وكانت مرأة عاقرة، وقد بلغ من الكبر عتيه.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 سَبِّحْهُ أَن سَبِّحْهُ بُكْرَةً